وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْتَمِعِينَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْأَكَارِمُ مَعَ الدَّرْسِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ دُرُوسِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَالِاسْمُ اليوم هو الْحَكِيمُ أيها الإخوة الأكارم أسماء الله الحسنى أسماء الله كثيرة وردت في الآثار الصحيحة أنها تسعة وتسعون سمن وأسماء الله الحسنى كلها حسنى لأن الله سبحانه وتعالى موجود وواحد وكامل كل صفات الله عز وجل يمكن أن تتلخص في كلمات ثلاثة موجود واجب الوجود واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله كامل كمالا مطلقا مطلقا فهذه الأسماء الحسنى كثيرة كلها حسنى ولكن بعض هذه الأسماء أقرب للعبد من بعضها الأخر فأقرب أسماء الله الحسنى إلى العباد اسم الرب لأنه ربهم واصبر لحكم ربك يعني هذا الحكم حكم المربي حكم الذي يعلم حكم الرحيم حكم الحكيم والاسم الجليل الذي هو من أقرب الأسماء إلى الإنسان هو اسم الحكيم لماذا قدمت هذه المقدمة لأن الإنسان أحيانا يرى ما لا يرضيه يسوق الله له ما لا يسره ما لا يعجبه فبين أن يسخط الإنسان على ربه وعلى قضائه وقدره وهو الجهل المطبق وبين أن يرضى الإنسان عن ربه وعن قضائه وقدره وهو العلم الرائع إذن اسم الحكيم قبل أن ندخل في التفطيلات يجب أن تعلم أنه ما من شيء يقع في الكون منذ أن خلق الكون وحتى نهاية الكون ما من شيء يقع إلا بإرادة الله لأنه إذا وقع شيء من دون إرادته فليس الله هو القهار وليس هو الجبار وليس هو القوي وليس هو الغني يعني يكفي أن يقع شيء في الكون من دون إرادته حتى تتعطل أسماء الله الحسنى لا يقع في كونه وكونه ملكه لا يقع في ملكه إلا ما هو قد أراده فيا أيها الإخوة الأكارم أتمنى عليكم وإن كان هذه الفكرة أعيدها كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى الحقائق الأساسية يعيدها ربنا عز وجل في القرآن كثيرا وأنت تقرأ الفاتحة في كل صلاة تقاؤها وتعيدها منذ أن كلفت بالصلاة وحتى نهاية الأجال الحمد لله رب العالمين ما من شيء وقع في الكون إلا أراده الله وإذا أراد الله شيئا وقع وليس في الكون إلا الله هذا هو التوحيد ليس في الكون إلا يد واحدة هي المسيطرة، هي الحكيمة، هي القديره، هي التي ترفع، هي التي تخفض هي التي تعطي، هي التي تمنع، هي التي تعذب، هي التي تذل، هي التي تبسط، هي التي تقبض. طيب، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله. هنا, هنا متعلقة بالحكمة طيب. الإنسان حتى يتضح الأمر الإنسان احيانا قد يقول شيئا ليس قانعا به إما بضغط أو بإغراء إما إذا قال كذا وكذا يرتقي وإما إن لم يقل كذا وكذا يضغط عليه فقوله قد يكون مجانبا للحكمة لأنه وقع في شباك الإغراء أو شباك الإكراه الإنسان ضعيف بين إكراه وبين إغراء فتارة يكره وتارة يغرى فإذا أكرها فقد الحكمة وإذا رغب فقد الحكمة إذا ربما تصرف الإنسان تصرفا غير حكيم لأنه قد ضغط عليه أو أغري بشيء من حطام الدنيا وقد يتصرف الإنسان تصرفا غير حكيم لأنه قد يكون جاهلا فالطيش والحمق والخرق يأتي من الجهل فأنت بين جهل وبين ضغط وبين إغراء تفقد الحكمة تفقد الحكمة قولا واحدا إذا ضغط عليك أو إذا وقعت في إغراء أو إذا جهلت في الجهل والضغط والرغبة تفقد الحكمة والجهل والإكراه والرغبة هذه حالات تستحيل على جلال, جلال الله عز وجل لا في إله آخر يضغط ولا في شيء آخر يغري ولا في جهل إذن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها متعلقة بالحكمة، والحكمة عند ربنا عز وجل متعلقة بالخير المطلق، والله أيها الأخوة هذه الكلمات القليلة أن كل شيء إن كل شيء وقع أراده الله، وإن كل ما أراده الله وقع، وأن أفعاله تتعلق بالحكمة المطلقة. وأن حكمته المطلقة تتعلق بالخير المطلق والله أيها الإخوة لو أننا فهمنا هذه الكلمات واستوعبناها وعقلناها وعشناها لتلاشت كل الأحزان في حياتنا لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه غلط ما في الغلط بين البشر أما في حق خالق البشر الغلط يستحيل فالذي يبدو لك غلطا وخطأا وظلما هو عند الله حكمة بالغة أضرب لكم مثل فتات نالت شهادة ثانوية وتبحث عن وظيفة هناك مسابقة وظيفة معلمة تقدمت إليها طلبت بشهادة صحية توجهت إلى مستشفى حكومي لتفحص فضرها جاءت النتيجة أنها مصابة بمرض السل بمرض الثل بكت وبكت وبكى من حولها ومن حولها خافوا من العدوى فابتعدوا عنها وتركوها تأكل وحدها وأعطوها أذوات خاصة بها وتوجسوا منها خيفة وازدادت بهذه العزلة ألما إلى أن قررت أن تتوب إلى الله وأن تصلي وأن تتحجب ثم ذهب أخوها إلى المستشفى فإذا هم يعتذرون هذه النتيجة ليست لها لغيرها هي سليمة خطأ الموظف وظفه الله عز وجل كي تتوب هذه الفتاة أخت كريمة تحضر معنا هكذا سمعت كانت معارة إلى بلد نفطي للتدريس اختصاصها رياضيات عينت في مدرسة في أطراف المملكة المديرة أمرتها أن تدرس تفسير فقه قالت لي يا فلان الكريم يا سعادة فلان أنا اختصاصي رياضيات كيف تريديني أن أدخل على صف الثالث الثانوي وأعطيهم تفسير فقط أنا لا أفقه شيئا من هذه الموضوعات قالت لها إما أن تدخلي وتدرسي هذه المواد أو نلغي عقدتي قال دخلت هذه المدرسة وفتحت كتابة التفسير أول آيات التفسير آيات الحجاب هي لم تؤمن بالحجاب بعد قرأت الآيات قرأت التفاسير، انهمرت عيناها بالدموع اعتذرت من الطالبات قالت لهم دعوني هذه الساعة مع نفسي وقرأوا ما بدا لكم وكانت توبتها حينما أجبرت أن تقرأ هذه الآيات وأن تفسرها للطالبات إذن حمق هذه المديرة وظفه الله عز وجل لصالح هذه المدرسة يعني كل شيء وقع أراده الله كل شيء أراده الله وقع إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة حكمته متعلقة بالخير المطلق هذه حادثة والله الذي لا إله إلا هو لو أن ورقة سقطت من شجرة بحكمة بالغة فما قولك فيما فوق هذه الحادثة ما من شيء يعني الظلم في النفوس فقط الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه فلذلك كل قصة يجب أن تؤمن أن فيها عشرة فصول قد تعرف فصلا واحدا لا يكفي قد تعرف فصلين ثلاثة أربعة ليس لست مؤهلا أن تحكم على هذه القصة إلا إذا عرفت كل الفصول إذا أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إليك اسم الرب واسم الحكيم لماذا فلان يعاني من هذه المتاعب في جسده لحكمة بالغة قل, قل لحكمة بالغة ولا تخف ولا تخف ولو معك وقت طويل ونفس طويل وبحث دقيق لوجدت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان لماذا فلان كان عقيما لحكمة بالغة؟ لماذا فلان مات في سن مبكرة لحكمة بالغة؟ لماذا فلان عاش عمراً مديداً لحكمة بالغة؟ لماذا فلان كان غنيا لحكمة بالغة؟ لماذا فلان كان فقيراً لحكمة بالغة؟ أنا أقول لك هذا الكلام وواثغ مما أقوله أي شيء أعجبك أو لم يعجبك قل لا بد من حكمة بالغة لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصرف بلا حكمة لأنه عليم ولأنه واحد ولأنه موجود ولأنه كامل موجود واجب الوجود سألت أين الله معناها مو موجود موجود ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون موجود موجود واحد ما في مع وجود وجود وكامل من كماله أنه حكيم هذه مقدمة أولا كلمة الحكيم وردت في القرآن الكريم ثمانية وثلاثين مرة هذا الاسم العظيم قال تعالى إن الله عزيز حكيم أيضا في بحث قائم بذاته حينما تأتي الأسماء مثنا مثنا إن الله عزيز حكيم وكان الله واسعا حكيم عزيز حكيم واسع حكيم والله عليم حكيم إن ربك حكيم عليم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والله تواب حكيم تنزيل من حكيم حميد وإنه علي حكيم هكذا جاءت الأسماء بس إياكم أقول إياكم لأن هذا مزلق خطير أن تقول حكيم لأنه عليم لا يمكن في علم التوحيد أي يعلق اسم على اسم حكيم لأنه حكيم عليم لأنه عليم لا يستقر اسم إلى اسم في أسماء الله الحسنى واسع وحكيم إذا قلت حكيم لأنه واسع لا واسع لأنه واسع وحكيم لأنه حكيم الآن كلمة حكيم وصف بها القرآن الكريم قال تعالى يتلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال بعض العلماء الحكمة إذا جاءت مع الكتاب فهي سنة رسول الله يعني أروع تفسير وأدق تفصيل وأوضح تبيين هو كلام سيد المرسلين والحكمة أيضا جعلت أسلوبا في الدعوة إلى الله قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والحكمة يمكن أن يؤتاها الإنسان يعني أقول لكم هذا الدرس مهم جدا أقول لكم لو أن الله عز وجل آتاك مال قارون ولم يؤتك الحكمة فأنت من الخاترين لو أتاك أعظم امرأة في الأرض ولم يؤتك الحكمة لجعلتها أنت أسوأ امرأة لو أعطاك مال قارون ولم يؤتك الحكمة لبدد هذا المال ولكان حسرة عليك يوم القيامة لو أعطاك صحة رائعة ولم يؤتك الحكمة لاستهلكت هذه الصحة في سفاسف الأمور لو أعطاك أولادا نجبا ولم تكن حكيما لكانوا زادك إلى النار أبدا أي شيء إذا أعطيته من دون حكمة كان هذا الشيء حسرة عليك يوم القيامة لهذا قال الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بالمقادرة أنت بحكمة يمكن, يمكن أن تكون أسعد الناس بدخل قليل بالحكمة تسعد بالدخل القليل وبالحمق تشقى بالدخل الكثير كلام دقيق أقوله بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة وبالحمق تشقى بزوجة من الدرجة الأولى بالحكمة ترقى بأولاد ضعاف وبالحمق تسفل بأولاد نجباء أبدا لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه لذلك أقول لكم هذا الكلام قد يؤتيك الله مال قارون وهو لا يحبك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. أتاه الله المال وهو لا يحبه، وقد تكون قوياً، والله لا يحبك. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذا قد يؤتيك الله المال وهو لا يحبك وقد يؤتيك الله القوة وهو لا يحبك أما إذا أحبك فعلا سيؤتيك العلم والحكمة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلم فأنت كمؤمن من عامة المؤمنين انظر بماذا تفضل الله به عليك إن تفضل الله به عليك بالحكمة والعلم فهذا العطاء من نوع عطاء الأنبياء وإن زادك مالا فالحمد لله وإن زادك صحة فالحمد لله وإن زادك قوة فالحمد لله لكن الأصل أن تكون حكيما عليما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من عرف جميع الأشياء أن هذا المعنى قائم بنفسي من من من من من من منذ أمد طويل من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما أن أيام تلتقي بإنسان يحمل دكتوراه في الفلسفة أو في الطب أو في التربية أو في مرة جلست مع شخص يحمل دكتوراه في التربية ودكتوراه في العلوم الفيزيائية يعني أنا رأيته جمع المجدة من طرفيه دكتوراه في التربية علوم إنسانية ودكتوراه في العلوم الفيزيائية في أثناء اللقاء قال لي أنا لا أصلي وهو في الخمسين والله الذي لا إله إلا هو سقط من عيني كما يسقط النجم إلى الأرض كل هذا العلم وأنت لا تصلي هذا الإله العظيم ألا يستحق أن تعبده؟ الإمام الغزالي يقول من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يستحق أن يسمى حكيما كنت أعبر عن هذا المعنى بالشكل التالي أن الذكاء ذكاءان ذكاء جزئي وذكاء شمولي فهذا من حيث الذكاء الجزئي طبيب متبحر في العلوم دقيق الفهم لماح الحكم قوي الحافظة ولكن لأنه يعصي الله لأنه ما فكر في ما بعد الموت لأنه ما فكر في من خلقه لأنه ما فكر في منهج هذا الخالق العظيم لأنه ما طمح إلى مرضاة الله عز وجل لأنه ما رأى عظمة الخلق ولم يرى من خلالها عظمة الخالق فهو مدموغ بالغباء ولو كان من أذكى الأذكياء إذن حق أن نقول هناك ذكاء جزئي يتعلق بالجزئيات، وهناك ذكاء شمولي يتعلق بالكليات. فأنت إذا غفلت عن ربك وخرجت عن منهجه وانغمست في الشهوات، ولو كنت في اختصاصك في القمة، ولو كنت في فرعك العلمي في الأوج، ولو حصلت أعلى الشهادات، لا يزال لا تزال دمغة الغباء مدموغا بها. أبدا يقول الإمام الغزالي من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لم يستحق أن يسمى حكيما لذلك والله أيها الإخوة الناس كما تعرفون يعني يهنئ بعضهم بعضا دائما تهنئ بشراء منزل تهنئ بنيل منصب تهنئ بنيل شهادة علمية تهنئ بمولود تهنئ بزواج تهنئ بمركب تهنئة بسفرة ببعثة ب... ب... أنا والله لا أرى أن كلمة التهنئة تقال على حقيقتها إلا إذا اصطلحت مع الله كان بعض الشيوخ إذا رأى تلميزه قد اصطلح مع الله تماما وأقبل عليه يقول له هنيئا لك يا ولدي الذي خلقك فسواك فعدلك كيف تنساه لذلك لما لما قال بعض العارفين يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك هذا كلام بليغ ولما قال إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك كمان أبلغ كلام أبلغ سؤال أنت إذا تعلمت علما شرف شرف المتعلم من شرف العلم لو تصورت إنسان جالس عم يقرأ كتاب في أصول سرقة البنوك مثلا يعني أنتم شوفوا إنه ما شاء الله عم يقرأ كتاب وعم يتعلم ألا تحتقر هذا العلم لو فرضنا كتاب مؤلف حول أصول سرقة البنوك مثلا أو طريقة تزوير العملة مثلا هو عاكف على هذا الكتاب ويدرسه بنهم وشغف ويضع خطوط ويلخص ألا تحتقر هذا الجهد كله لأن هذا الموضوع دنيء موضوع إجرامي هذا الموضوع إذا شرف المتعلم من شرف العلم الذي يتعلمه طيب كلما ارتقى العلم ارتقى المتعلم الذي يتعلم بعض خلق الله القوانين المتعلقة بالفيزياء هذا مستوى في قوانين الكيمياء في قوانين الفلك في قوانين الجيولوجيا في قوانين التاريخ الظواهر التاريخية في قوانين النفس قوانين الاجتماع في علم نفس وعلم اجتماع وعلم ذرة وعلم فيزياء وعلم كيمياء طبعا الفيزياء كمان صوت وحرارة وكهرباء مغناطيس وضوء والكيمياء عضوية ولا عضوية وبتاع. طيب إذا كان المتعلم يعلو في نظر الناس كلما ارتقى علمه أحيان بإلك فلان يحمل اختصاص نادخ وفلان معه مثلا يعني في خمسة حقوقي بلا شغل يقول لك هذا معه حقوق والله الحقوق اختصاص رائع جدا لكن لكثرتي هذا الاختصاص ولعطالة أصحاب هذا الاختصاص ربما رأيت هذا الفرع فرع سهل أو بدون دوام أخي دون كذا فكلما كان الفرع أصعب منالا وأعظم فائدة أحيانا في اختصاص إلى بدي 80 ألف الشهر. هذا يسمونه غير بلاد ندرة اختصاص ندرة اختصاص ندرة على كل أما هذا الذي تعرف إلى الله هنا سؤالنا الذي تعرف إلى بعض الحقائق عن بعض المخلوقات يرقى في نظر الناس فكيف إذا كان موضوع المعرفة هو الله يعني إذا قرأت شعرا لأحد الشعراء ودرست الشعر وحللته والعاطف والخيال والأسلوب والأفكار الدقيقة وتسلسل الأفكار وعمقها وواقعيتها إيه؟ فكيف إذا حللت كلام الله عز وجل لذلك كلما ارتقى اختصاصك ارتقت مكانتك فمن اشتغل بغير الله لا يسمى حكيما وكنت أقول لكم دائما إن كل علم ممتع وهناك علم ممتع ونافع وهناك علم ممتع ونافع ومسعد العلم بالله وحده هو العلم الممتع النافع المسعد والاختصاص النادر هو العلم الممتع النافع وأي علم ممتع أي كتاب إذا قرأته تستمتع به العلم ممتع لن ونقضي المعرفة شيء عمل مقدس لكن كلما ارتقيت بهذه المعرفة إلى المستوى الذي يرضي الله عز وجل كلما ارتفعت معه قال بعض العلماء من عرف الله كان كلامه مخالفا لكلام غيره يعني ممكن إنسان يعرف الله يسهر سهرة للساعة وحدة يكون الحديث عن الأكل مثلا عن الكوسايات والإشطايات و... ممكن ممكن يستهلك خمس ساعات في الحديث عن الطعام أو في لعب النرد أو شطرنج أو الطاولة أو في الحديث عن زيد أو عبيد مستحيل قال من عرف الله عز وجل كان كلامه مخالفا لكلام غيره كلامه مقدس كلامه في الكليات كلامه في الأصول كلامه في الأهداف الكبرى كلامه في السمو كل إنا بالذي فيه ينضح أنا كنت برأث مثال في يعني أوية للماء تعبأ من أعلاها ولها صنبور من أسفلها لا تصدق أن يخرج من الصنبور سائل يخالف ما في هذا الإناء إن عبيته ماء تجد ماء في الصنبور عبيته لبن تجد لبن إن عبيته ليمون تجد ليمون إن عبيته مثلا ماء مع زهر ماء زهر عبيته ما آث ماء آث، فكل إنسان له منهل ينهل منه، وله شيء يخرج منه. الإنسان كلامه يتحدث عن ما فيه هذا نفسه وعاء لماذا متلأت؟ فإذا الإنسان يعني كل ثقافته مجلات وقصص ومسلسلات أفضل أحكي ذاك فلانة اطلعت خير إن شاء الله. وفلاني خالد زوجة خير إن شاء الله بتلاقي ما عنده شيء ثاني كل, كل معلوماته مورد يعني الإناء عبأوا من أخبار هؤلاء الساقطين والساقطات مثلا فإذا أراد أن يتحدث ما في عنده غير تحكي فلو أن الإنسان عبأ وعاءه من أخبار أصحاب رسول الله من دقائق السنة المطاقرة عبأ وعاءه من بطولات من كان من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام عبأ وعاءه من العلم الشريف اتفضل الأحكي لا يستطيع أن يتكلم إلا بالحكم والدرر والقرآن والحديث والتفسير والموعد الحسن والحقائق العلمية المتألقة والمشاعر الرقيقة والمواقف النبيلة ما هيك. هذا الذي قاله الأسلاف كل إناء بالذي فيه ان أخطر ما في الموضوع من أين تنهل من إليك منهل أنت من أين تنهل من أين تشرب ما الذي يدخل إلى أذنك ومنه إلى قلبك ما الذي يدخل من بصرك ومنه إلى قلبك لأنه استمعوا البصر نافذتان فما الذي تقرأ أقول لك من أنت ماذا تسمع؟ أقول لك من أنت مع من تحضر؟ أقول لك من أنت من تجالس؟ أقول لك من أنت من أصدقائك؟ أقول لك من أنت من شيخك؟ أقول لك من أنت هؤلاء مناهل لأنه من هل في من هل ماء صافي في من, من هل ماء معسل في من ماء مزهر في منهل ماء آثن فإذا إنسان حديث صاقط مزاح جنسي رخيص، تعليقات لازعة، كلمات بذيئة، معناها مسيا من منها من مياه المجارير من هذا، فإذا أراد أن يتكلم، لا يخرج منه إلا ماء آثم، تفوح منه رائحة الزنا والغدر والخيانة والأنانية والاستعلاء والعنجذية والقصوى، لذلك الإنسان منهي أن يتحدث عن المنحرفين لأن الحديث عن المنحرفين يقبض القلب وإن الحديث عن الصالحين يعطر المجلس يعني بعض من حكم النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الحكمة مخافة الله إن لم تخف من الله عز وجل فأنت لا تعرف من الحكمة شيئا الكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني العاجز يعيش لحظته العاجز يعيش حظوظه ميوله رغباته أما الكيس يعيش حياة ما بعد الموت يعد لها منذ الآن ما قل و خير مما كثر وألها ما قل و خير مما كثر وألها قال لي مرة واحد كيف وضعك قال لي والله وصل الحمد لله بس واحد داعي علينا خير من داعي أي رسول الله شو الحكي معاذ الله الج مظبوط ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني تجعل رزقه كفافا شو الله معك حق فعلًا النبي يقول من أحبني اجعل رزقه كفافا يعني ما يكفيه لا ما يطغيه لا ما يلهيه ما يكفيه تنتهي كل حاجاتك أن تكون صحيح البدن شبعان ساكن في بيت يعني الحاجات أساسية موفورة هذا هو الغنى أما الغنى في أن يزداد الرقم الذي تملكه هذا ليس هو الغنة. نعم. قال من أصبح معافاً في بدنه آمناً في سربه عنده قوت يومه فكأن حيزت له الدنيا بحذافره كن ورعاً تكن أعبد الناس كن قنعاً تكن أشكر الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه السعيد من وعظ بغيره الصمت حكمة وقليل فاعله القناعة مال لا ينفد الصبر نصف الإيمان اليقين الإيمان كله هذه كلها حكم النبي عليه الصلاة والسلام والحقيقة هذه الحكم مبدولة بين أيدينا ممكن تشتري أي كتاب حديث لكن بين أن تقتني الكتاب وتقرأ الكتاب شيء وبين أن تعيش هذه الحكمة شيء آخر فالبطول أن تعيش هذه الحكم أن تترجم هذه الحكم إلى واقع إلى مشاعر، إلى مواقف، إلى سلوك. نعم. الآن نعود إلى اسم الحكيم بالشكل المنهجي. لاسم الحكيم معان ثلاث أساسية. المعنى الأول اسم الحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل. تقول جرح أليم بمعنى. مؤلم فعيل بمعنى مفعل حكيم بمعنى محكم معنى المحكم المتقن والمتقن هو المقدر التقدير الصحيح لو انه الانسان اصل خشبة اقل باثنين ميلي تنزعج انت فارق. لو كان تقديره حكيم لو كان تقديره صحيح لجاءت صنعة محكمة كلمة محكم متعلقة بالتقدير كلما دق التقدير كلما أحكمت الصنعة بتلاقي بعض الآلات غالية جدا ما بتلاقي فيها عيب أبدا ولا ميل لي الآلات الدرجة الخامسة بتلاقي هون فارغة بس هذا ما بتأثر طيب هم ب... وهي ما هي ما بتأثر كمان هي ماشي الحياة صلحها انت هي شدة هي جلثة هذا ما عصنع محكمه بتلاقي الأجانب بياخدوا عشر أضعاف مئة ضعف عن ما نصنعه نحن لإتقان عملهم حدثني أخي عمل في المنسوجات قال لي آله استقدمناها من بلد غربي نبيع الثوب كله من إنتاجها لفة قديمة بمئتي ليرة. الآلة نفسها في بلد آخر نشتري المتر الواحد بسبع مئتي ليرة. المتر الواحد من هذه الآلة بسبع مئتي ليرة والثوب بأكمله والآلة واحدة. الفرق الإتقان. الفرق هو فلذلك. معنى حكيم معنى حكيم أي محكم ومعنى محكم أي متقن وأصل الاتقان من دقة التقدير إذا ربنا عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر أنت بجسمك في دم طبعا هذا الدم في ملح هذا الملح من 7 بالألف إلى 8 بالألف إذا قلت النسبة عن هذا الرقم تنكمش الكريات ويموت الإنسان وإذا زادت تنفجر الكريات من جعل نسبة الملح في الدم ثابتة؟ والفضل لله عز وجل إذ أن الكلية إذا زادت نسبة الملح في الدم تفرز الزائد وإذا قلت تحتفظ يعني الكلية هي التي تذن السائل الدموي أو البلازما بميزان دقيق طيب في هرمون التجلط يفرزه الكبد وفي هرمون التميع من إفراز هرمونين معا ومن ثبات النسبة بينهما ثباتا دقيقا تنشأ ميوعة الدم صيولته. قيل لو زاد هرمون التجلط عن الحد الذي رسمه الله عز وجل، لأصبح الدم كالوحل في الأوردة والشرايين، ولا مات الإنسان. ولو زادت نسبة هرمون التميع عن حدها الذي رسمه الله عز وجل، لنزف الإنسان، لنزف دم الإنسان كله من سقى دبوس. أنا ألي صديق توفي رحمه الله تعالى زرته في المستشفى وجدت أمام فمه لفاقات طبية لا أبالغ 8 سنطي سألته خير إن شاء الله قال لي عندي نقص في الصفائح الدموية الصفائح الدموية تماما كالبلو إذا حصل ثقب في البناء رأساً، فمن رعاة من رعاة كانت نهايته رعاة. كلما وضعت ساقات الدم ينزف. ما في ما في صفائح دموية بالميلي متر مكعب في سبعمائة صفي صحيصة صفيحة أو سبعمائة ألف ما بتكون بالضبط. بس رقم في سبعة. يا سبعة سبعمائة ألف يا سبعة ثلاثة يا سبعمية. فهذه الصفائح الدموية تسد أي خرق في الأوردة إذن ما هذه الحكمة أنا والله هي معلومات كلها قديمة إخوانا الأطباء اللي يدرسون حديثا في أشياء مذهلة في زمر نتيجية أحدث رقام 2.5 مليار زمر نتيجية بالعالم يعني ما في إنس ما في غير إنسان واحد بالأرض له زمرة نسيجية تشبه زمرتك إذا كان على على النواية في خمس ثلاث مليون معلومة عرف منها حتى الآن ثمان ثمانمائة معلومة واحدة معلومة من خمس ثلاث مليون عرفوا المورسات إذا شو معنى حكيم حكيم بمعنى محكم ومحكم بمعنى متقن والمتقن هو الذي قدر الشيء فأحسن تقديره قال وخلق كل شيء فقدره تقديره إذا معنى الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه هذا معنى قول الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت النمل بأكمل وضع الذبابة بأكمل وضع الفيل بأكمل وضع المجرة بأكمل وضع الذرة بأكمل وضع أي مخلوق في أكمل وضع هذا معنى الحكيم هذا المعنى الأول الحكيم المحكم أليم مؤلم حكيم محكم ترجمة هذا الاسم وخلق الذي أحسن كل شيء خلقه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين هذا ما أحكى وسر الحكيم الذي خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر سبضت عينك ضغط العين شيء مزهل في بالعين سائل هذا السائل لابد من تجدده كيف يتجدد؟ يصب عليه مورد وله فتحة في أستله فإذا سدت هذه الفتحة تحتقن العين ويزداد ضغطها فتضيق لمعة الشرايين المغذية لها ففي أطباء طبعا العيون يقيسون ضغط العين الدقة بالغة جدا. حدثني أخ طبيب يعني اسمع عمليات القلب المفتوح بيعطوا بوتاسيوم بنسب يعني من حيث الدقة دقيقة جدا. لو زادت لمات المريض فورا. قال لي عم نعمل عملية المريض شخصت عينه ومات تفورا في خطأ بالبوتاسيوم. انتهت حياته فورا في شوارد بالدم. موضوع الموضوعات هي أنا ما لا أتحدث عنها ك كحديث علمي، بس ك كأمثلة. في دقائق بخلق الإنسان شيء فوق التصور. هذا معنى الحكيم أول معنى. المعنى الثاني. قال الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم. إني في عنا علم مطلق. الإنسان مهما تعلم، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. مهما تفوق بلك لم تبتلا بعد أقدامنا ببحر المعرفة. ومن علامة العالم الحقيقي أنه متواضع. فكلما ازداد علما ازداد تواضعا. والإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى كلما ازددت علما ازددت علماً بجهلي أبداً كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي طيب من هو العليم علماً مطلقاً؟ الله ما في غيره أبدأ. فالحكيم تطلق على العلم المطلق العلم الذي لا يعتبره خلاً ولا جهل ولا شائبه ما من إنسان صدقوني ما من إنسان يدعي أنه بلغ العلم المطلق حتى في الحرف حتى في المهن حتى الأطباء حتى المهندسون يرتكبوا أغلاط كبيرة جدا أما العلم المطلق هو لله عز وجل لهذا الإمام الغزالي يقول لا يعرف الله إلا الله المعنى الثالث الحكيم هو الذي يتنزه عن فعل ما لا ينبغي يتنزه عن فعل ما لا ينبغي يعني هو الذي يبع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب هذا معنى الحكيم لا تستطيع ان تنطق بكلمة ولا حرف أما أحيانا تضع الشيء المناسب ولكن بحجم غير مناسب احيانا تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في وقت غير مناسب أحيانا تضع الشيء المناسب بالقدر المناسب في الوقت المناسب في مكان غير مناسب غير مناسب فالحكيم هو الذي يسعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي هذا الحكيم اسم الحكيم من الأسماء التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان انطلاقا من الحديث الشهير تخلق بأخلاق الله الآن مؤمن حكيم حكمته من أين تأتي هنا السؤال أنا أسألكم الآن المؤمن حكيم من أين يستقي حكمته من معرفته بالله يعني أنت معك آلة معقدة جدا معك تعليمات دقيقة فأنت تكون حكيما لو نفست هذه التعليمات التي من عند الصانع قضية بسيطة جدا يعني إذا أنت القرآن قرأته وفهمته وفهمت السنة المطهرة فأنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل وأمر النبي فأنت حكيم يعني مثلا غض البصر. حكمة بالغة أنت إذا غضبت بصرك عن محارم الله لا بد من أن يبقى في حياتك امرأة واحدة حق أو باطل مسموح غير زوج ما دمت قد غضبت بصرك عن محارم الله بقي في حياتك امرأة واحدة والحكمة تقول إنك تقبل على هذه الزوجة إقبالا يعني يجعل الود بينكم فلو كان لك منافز أخرى لنشأت في البيت بعض المتاعب الزوجية هلأ في نقطة مهمة جدا جدا مهمة هي قا قاعدة بالمنطق الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به ممكن نجيب بدوي نعطي سيارة أحدث موديل وأحدث ماركة هو بسوء سيارة يتمتع بسرعتها وتكييفها وصوتا الناعم كل ميزات هذه السيارة يتمتع بها هذا الذي يسوقها وهو لا يفقه شيئا من أثاليب صناعتها ممكن لكن الناس عندهم أجهزة إذا عنده مكيف عرسان نبدأ عمله كبس الزر لكيسنا إذا عنده براد عرفان ما بدأ عمله الذي يركب الطائرة ركاب الطائرات الطائرة خلاصة علم البشرية كلها تقطع بتركاب لك والله حلقنا على ارتفاع أربعين ألف قدم وأكلنا أكل صفن وشفنا الغيوم الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به يعني أنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل أعرفت حكمته أم لم تعرف أتعمقت في تحليلها أم لم تتعمق تقطف ثمارها كلها هذا الذي أريد أن أقوله لكم أمرك بغض البصر أمرك أن تكون صادقا الحكمة كلها في السبق كلما كنت صادقا عند الناس ارتفع شأنك شعرت مكاني صادق أنت رأسك مرفوع حكينا أسطى من يومين التمرتين أت... ثلاثين فيها تأثير بالر سائق سيارة رأى امرأة ملفعة بعباء طبعا أشارت إليه أن يقف وقف السيارة عمومي طبعا خذني إلى المكان الفلان في منتصف الطريق خلعت ما عليها أعطته مبلغاً بالعمل الصعب كبير جداً قالت خذه وقضي حاجته أخذ المبلغ الضخم وقضى حاجتها وحاجته وأعادها إلى مكان الانقلاق أعطته رسالة قرأها فزهل هنأته على أن أصبح عضواً في نادي الآيد إنها مصابة بهذا المرض وأرادت أن تنتقم من الناس جميعاً ومعها عمل مزورة كمان، فذهب ليصف هذا المبلغ وقع تحت قبة العدالة. طيب بربكم أيمكن أي لمؤمن أن يقع في هذا المطب؟ مستحيل، مستحيل. فمن دون فلسفة زيادة هذا مؤمن بخاف من الله بنزلي خلاص انتهيت عملي. ما بيقدر. فأنت حينما تطبق أمر الله فأنت حكيم من دون مبادئ نظرية وتعقيدات الله أمرني إنه ما أغذب ما أغذب ما بغش ما بغش أما تحليلات الغش مثلا لما الإنسان بيأدي زكاة ماله في قانون اقتصادي فالدول الغنية كيف تروج بضاعتها بتعطي قروض للدول الفقيرة حتى ينشأ عن الدول الفقيرة قوة شرائية لما الإنسان بيدفع زكاة ماله في قانون معقد جدا بس أنت ما لنقلل تعرف القانون يكفي أن تدفع زكاة مالك يدفع فلان وكل غني يدفع زكاة ماله الفقير صار في معه مال حيشتري قميص وبدلة وحزاء وحاجات زايدة ويوسع بيته طبعا فأنت عرفت القانون أم لم تعرف إذا دفعت زكاة مالك قطفت كل ثمار الزكاة هذا الكسي كاريل ألف كتاب الإنسان ذلك المجهول بعد بحث طويل وجد أن نظام البشر لا يصلح إلا بزوجة واحدة طبعا إلا أن يقصر الرجل هكذا قال العبارة بالحرف طرفه على زوجة واحدة يعني غضبطر الإنسان فأنت من دون فلسفة من دون ما تقرأ كتبك حينما تغض بصرك قطفت كل فوائد هذه الحكمة إذن الإنسان يجب أن يكون حكيما كيف يكون حكيما يكفي أن يطبق أمر الله وأمر رسوله فقط الأسئال طبيب تحكي لك عشر ساعات على اعتلال بالطعام والشراب طيب المؤمن دون ما يسام كل التفصيلات نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشفع هذا هو الطب الوقائي كله إذا ممكن تخطف ثمار كل المعارف بلا تعمق حينما تطبق أمر الله من هو الحكيم الذي طبق تعليمات الصانع هذا طيب احيانا بيكون في موقف ما في له تعليمات ينشى عندك ضرف ما في نص لا يلقي ولا حديث للمعنى الآن الحكم الآن تأتي إلهاما من الله إليك إما أن تكون الحكم أساس نص قرآني أو نبوي تطبقه فتغدو حكيما وإما أن تكون الحكمة إلهام يلقى في قلبك لأنك تطلب رضاء الله عز وجل لأنك ألهمت كذا تتكلم الكلام المناسب في الوقت المناسب مع من يناسب في المكان المناسب تعطي تمنع تغضب، ترضى، تصالح، لا تصالح هذه المواقف المتجددة والتي ليس لها في النصوص يعني نص واضح متعلق بها هذه تغطى من قبل الملائكة حينما يلقون في روع الإنسان بعض الإلهامات وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا وحي إلهام، مو وحي رسالة الأيام لك ليش رحت ما بعرف الله عز وجل ساق إنسان لخير كبير مشي بطريق صاحب إنسان زار شخص امتنع عن ذهاب قلبي شعرت لانقباض هي الحكمة فلما أنت بتكون مع الله دائما وأمام موقف ما في إله نص بغطي الله عز وجل يلهمك الصواب هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا إذا أنت تكون حكيم باتباع أمر الله وأمر النبي وباتباع وحينما تشعر بانقباض أو بانشراح فهذا نوع من إلهام الله عز وجل والإنسان كلما كان أكثر إيمانا كان أكثر حكمته حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كانت حكمته من أعلى مستوى لأنه قريب من الله عز وجل يعني بشكل مباشر مثل واضح واحد ماشي بالطريق والطريق فيه مطبات فيه حفار فيه أكمات فيه سمار يا فيه حشرات مؤزية لو أن معه مصباحا كاشفا هل يمكن أن يخطئ؟ أبدا بالمصباح الكاشف رأى الحفرة فاجتنبها ورأى الأكما فابتعد عنها ورأى الثمرة فأكلها ورأى الحشرة فقتلها من أين يأتي الحمق؟ من العمى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور والله أيها الإخوة أنا أشعر أحياناً إنه إنسان لما عم يطلق زوجته هيك بحمق بلا أسباب موجبة بساعت غضب أعم هذا أعم حبك الشيء يعمي ويصم الشهوة تعمي الإنسان فإذا الحمق أساسه العمى والحكمة أساسها البصيرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك معيشة وذحسره يوم القيامة أعمى قال يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كنت أعمى في الدنيا أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن نحن كعباد كمؤمنين حكمتنا باتباع القرآن الكريم واتباع السنة المطهرة وكلما كنا أكثر إخلاصا وأكثر ورعا واستقامة ألهمنا الله رشدنا اللهم ألهمني رشدي الهمنا رشدنا وقفن المواقف الحكيمة تعرفونها جميعًا هذا قديمًا بجامع الورد له إمام وإله خطيب بس أصلًا الشيء خمسين سنة إمتى أنا هذا الإمام والخطيب رأى في النبي رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قل جارك فلان إنه رفيقي في الجنة بقى سمان هو الخطيب العالم ال... ويصطفي هو تقلم سير تقلم طرق باب جاره دخل لعنده قال له لك عندي بشارة ولكن والله لا أقولها لك إلا إذا قلت لي ماذا فعلت مع الله حتى عز وجل حتى استحققت هذا المكان فامتنع بعد الحاح شديد قال له والله تزوجت امرأة في الشهر الخامس تبين لي أنها حامل في الشهر التاسع علمت أنها قد زلت قدمه قال بإمكاني أن أطلقها وأن أفضحها وأن ألحقها والحق معي والناس كلهم معي وأهلها معي شعرت أنها زلت قدم فجئت بمولدة وولدت غلاما وحملته تحت عبائتي ودخلت إلى جامع الورد بعد أن نوى الإمام ثلاثة الفش ووضعت هذا الغلام إلى خلف الباب واقتديت بالإمام فلما انتهنا من الصلاة بكى الغلام هذا الطفل المولود فتحلق المصلون حوله واندثست معهم قلت ما الخبر؟ قالوا مولود قال هاتوه أنا أتكفله فأخذه أمام أهل الحي على أنه قد تبناه والحمد لله رب العالمين